ال75 يقوله تعالى يستنون العدل والقسط قل فيهما يثمون كبيرا ومنافع قال اللهم نجي لنا من قبر بيانا شافيه ونا شباب امامنا لنا من قبر بيان شفاء ونزلت التي من بقر بهاء عليه يسالوننا عن قبر الميسى فدري فقال اللهم من قبر بيان شفاء فنزلت الآية الذي بالنساء ياريك والذين آمنوا لا تضاق الصلاة وأنكم ستاعة فدعي عمر رضي الله كان عمنا وقرية حميننا فقال اللهم بيننا بالقمر فياني شهادك فنزلت الآية الذي بالمائدة إذن عبيد الشيطان وإن نوكع بينكم العداوة والبغمار والقمر والميسر أولا ويا أيها النزين والذين بالنساء إننا القمر والميسر والميسر, والميسر. الله <تصفيق> عزنا الخمره ليس او يشرب القدس احسن الله اكبر دعيه عمر صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك تعيي <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> <Gerade> الله رضي الله عنه رضي الله علينا الآن دليل وإذن عبدالله دليل دليل قال <سؤال> ابن الحبيب <سؤال> كل <سؤال> روانه من أكي حاجم ومن أردوين من طريق الدولي <سؤال> عن تأمي الإسراء <سؤال> عن أبي إسراء واسقوا عن المشاكمين الجمدان <سؤال> الكوهي <سؤال> عن <ori> روح وليسه عن السراء ولكن كان أم زرع أم زرع من يسرع ليس انا مصيرا وقال لهم بسرعه ان يسمعنيهم ايضا هذا المثل وكذا شيخنا رحمه الله ذكر ابي صلى ثم تركه الى عندنا النكرا ثم تركه للعندنا ان النكرا ايضا هذا المثل يسالون نزول حالي انا هناك نشط ان ثم سال الانسان يسالونا بعين القمر والميساء فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم لكن أما التعيير تعيير السائل فلا وما ومجا أنه عمر حافظاً من يتوقف كم سنة فكانت يسألون عن جديد القمر فأنت المرحب ولا يسألون أنت عن القمر والمجيس وفي حاصل القمر مضى تحريفه من المراحب الأرض فالمرحبة كانت مرحبة فالدباه ففيها آيات أكثر من آيات وإنها المراحل المرحل أنه الأول مرحل المرحل ومن ثمارات المتين والأعنام يتقينون منه ستراً ولد من حسن ولد من حسن تقلون ستراً ومشرفونه وإذن تريعون تشتركين فهذه المرحل المرحل المرحل مرحل التبار أكيانة الثامر في أول الأمر المباحل كان الصحابي يشرفونه وإن شعارهم ويبيعونه ويش ويشترونه فيها ويوضي الله تعالى عنهم لأن هذه الجماعة أعتاد من نشي المعداني كان أنه كان يشرفها للحمر ويضي فضيئة من هذه الخطوية ويحسن أنه شروا فيها ويشرفوها تتركنا منوكا هذا يقول حسن أن يشرفوها وتتركنا منوكا وعصدا باء تنهليهها لا ينهليهها لغاية شجعان شجعان للحمر ضلوا في الكلف هذا يشرف حبها ويقول الله سبها صحيح يشرف ان طلبنا معك الى <تصفيق> اعلاء 8 اسان مشروطا بظروفنا الظروفه ظروفنا واستن ما لا يهنئ ما هذا الظلام اننا نطلب اذا اننا تناول الظروف واذا من يعني شو الفرض يعني شو فكان يشعوضها وقال لكم فاحد والدليل على انقه فيها ستتقيدون <تصفيق> مسترا وستكسب من دعوات النبي والمعاناة تبت من المسار الذي كنت فيه هذه قوله مخاطبا المختار المقطع الثاني نزلت فيه عن القمي والميسه قل فيهما اسم كبير كمير له ملك ففهم ما ذكرته هذا المرحلة الثانية نزل الثاني الآية بغيادة جنافع ومضاعف مضاعف المرحلة الثانية هي طول ميادة والذين آمدوا نادة طاف الصلاة وأنه سكارة إحليم الخطط حانة العبادة ونقلت لأحد المنشر القمر والوية المصمية في لو تعريره من اداره الله <سؤال> ونظاره المصي المصادقه عند ذكر نهر العصرات من المبتدئ طريقه هذه هذه مراحل القمر والمرحله الاخيره التعيين الباقي المرحله هي من مساء ومن احمد القمر من احمد القمر كما من اسمانه وتعالى وما من كان من عباده المسناه ويعني شرع قصر بالجلد لكحيمة هذه الحقنة وهذا يقرر الله سكانه وتعالى أنه هباح شيئاً فردي من الدين وطرورة ريمة أو ريمة كحيمة وطرورة وماذا نعرف اللي فيه نعرف شهر أكثر من الله في النوع عادة ولكنهما ما يجبونه ومعاش والله يسمونه ربنا السلح يسمونه وقال للمشروف القرحي الوسعي الانفيرا إلى أكثر ذلك من السلاة المصنعة مطول السبيلون الحمد والكرار والخليل يستبقون السلاة الفيح لا السلاة القضية فإن تلشفهمهم فيهم وكلهم يشارهم ومعهم زناي أكثرهم يشارهم ومع العالم والسلام فهذه السلاة الفيح السلاة الفيح لا يجب على التعبير ولكن من الضالي أن هذا المضاع لنا ومن الضالي أن يحيونا الله علينا هذا يكره ان السمع هذا بالنسبه لما انشر يبيع الله بسبب انزورنا وسمعنا ان شيئا من مر على لبنان مر على لبنان ادرس من صحار وصابرين اي حسن حسن قال رحمه الله السنه الثانيه ومن الكتب المسندات المسند المعنوي هذا من المحقق يراعى ان المنهج نحن في سنده الله تعالى الى باب الواحد ولكن هناك ادوار وفقا في هوى بتفصيل العديد والمقدم اصلم من الشريف او غيره من الاشياء اللي كنا وما اذكر منها كثير ولا ما يجي واما الاعناب ما اذكر كثير من العينات فالقليل المحال وما من غير العينات فالقليل بها القليل من البق كان هذا القليل النسخ ولا ايش هو عمل عندما الامر بعمل ما استرا من فهو قليله حرام وما ليس صنعنا دون غير ما استرا من كثير اشياء فثيره مجانا الكثير ليس بل قليل وان ليس والله وتنيم قد يصير امر حرام ان احنا يقولون لا ما استرا كثير منهم من هنا فقليلهم وما استرا كثير منهم من غير هنا فقليلهم جائز شاء اذا ذاك ذا سنين للكثيرين ما ابتعدت ان يستمهن حراما من رجل والذي من بين الذين ليس لا يثبت عند الله لكن اشرههم وما شيء ذلك وهذا نوع بعض الجمع يكون انظروا هنا ورا ما تضيعون يوم النظر والخطب والخطب يوم النظر والخطب تماما على انه يمكن ان قصد فغليل وحلال فغليل وحلال فغليل وحلال فإن أسكر هذا الغليل هو حارب الحق الكثير فعلى هذا إذا كان هناك معرفة من هذا العصير الشعير إذا شربت أسكر وإذا شربت منه غليل ما يسكره هذا جيد فذلك يشف هذا سيئ حدث هذا يعني هذا يتطلع بشكل بشي هذا يتزلع إلا عصير انا ما غير عصير عن طريق انه ما بيستف هذا ما بيعيش ما بيعيش ولكن هذا الجديد وعصير احنا من من الكثير منه هو القيدش حرام والحديث اذا كان اسفر من نوع كامل النور مع عصير ان العين وما غير شخص غنيس ولا ولا عن هذا ولو لذلك العرام حرام ميش الدني قولوا بني عن ما أسترى تجير فقالينه حرام وفي بعض الأحادي ولو من الكف ما أسترى أنفر منه فمن المتفينه حرام وأنفر كما قال بعمل يسع ستاعتها أثناء الذي يسع ستاعتها فقالينه قام هو من أهل التدنيه التدنيه فقالينه من أولا وطوية سيرة حرام ما يظهر بعد في النجم ان الماء سائر جميع الظليل والظلام ويضع من الماء اسمروا طاهروا ينهلوا في الكرام فمعنى الالوان يعني الاسرار الله على مسدها الا نعبر شيئا بناء على ارصاد تاريخ فان ترى بين ذلك الشيء وهو الذي يطيها Yeah, a wyrwych singing y mis hyn cawn a chancwyl, y begun iddynt seid ybox! gehört hynny, mae anhy�적 yn h little er drie ateu. Atryะ, yn ei os neig yo wophlynau hynny. Mae كما ان المانع هو المانع من المساء ولا وزن له مشلل تغير قال رحمه الله المساله الثانيه في تفسير ابن حمره ومعناه وقد استلم العلماء ذلك على طورين احدهم قال ان القمر شعاب يقتصر من العناد خاصه ومع ei gул y mi hi ys selection Колwch yn un geschwm. Ond p horses many gan fredwyr, yr un Henkil ysigaeth. A gael un honed... aifer mewn Wales wasydd. Mae'n gweithreddu, eu tegwyd. Rek Zahlen. bringt credu i'r dis 5 etser, transparency agergbe es gan f خاصه ما اي من تاسك مين ما تبغون الدمر امر لي ثاني كان امينه ومن نشيله وهذا كثير وليس شيء هذا ما أسأل تذيره وغيره قال رحمه الله ومع قسران غير العنبي فالسبيب والتمري وغيرين ما يقال له النبي قال وهو حنيفة وقال الكوفة التمري لهم المرى كل شراب ملذ مخلق ملذ مخلق كل شراب مرض التجرب الصيف كل يوم زي ما لاحظ انا بقى ايه هو قلنا نظام نظام غلطه ومرض انا لازم مرض وكمان مرض امم تمام شفت كل شعاع كل 19 honno مسكين الحرام كل مسكين الحرام وعليش منكم سواء كانت تبقى المسكين أو شريف المسكين أو شريف المسكين حصلوا بسطر فنجدكم فنجدكم نعم كل مسكين الحرام قال التعلي أن المهد كل شعاب ملت مطلب غادهم أهل المدينة فيه. وليس يمكن يسمعها أنهم لا يكونوا من شعاب لذلك فقط عن المدينة وما انما تعلمه خليفه باحاديث ليس لها قطب ولا ازمه ليس لها قطب ولا ازمه ان ما حديثهما من مصدر عين انه لم يثبت شيء من احمد عليه الله تعالى من النص على ذلك انه شيء بعد هذا الامر الذي لا البناء من الحلو اطفال <سؤال> بنت تنفع على قسم في تنفع على قسم ما زين زين سيعه رخصه ان من زلال راس تزويها قوه جميعنا بنزيد لذلك موضوع عن ما أظنه يرى هذا وقال محروق أشعرها بسمع المتقد يمين المقصود بها التحليم وراكنا سيدنا بأخو الملاد إن أقضى المقصود المائكية لذبعه من كناب لذبعه من المعلمين أن يرى أن الكلب غرس الميوفا أنه محروق وقال مصرعه وإنما يبيا ومتطانه من المنين وفي بطلعه وشعاره محرمه ويقال لنيين ودوالو بيذنن او يقول لهم احنا القرار هو هو هذا الزمان وعليه انا احد من المسلمين الى من انا كنيس وطيني يقولوا لكسس السيد يقولو يورقوم قام ابن البوعلاني من الاخبار من باع من من الحديث للملي قاموا لان بالقديم والحديث وإن حاصل من أن تنبع هذا الخص الذي أشارح لهم سنوشد في بعض الجاته يمشي قال عنا الله الثاني أن القمر كل شرام ملذن تطلب قال الله أن المدينة يؤلمك وتعلم الله عين من الحديث ليس لأطلب ولا أزمة لتقنعها من شهر الحديث ومن سائل الحلاف فلا ما يدني ماذا يقسم لشرف الحديث هل هل يقسم الحديث فكذا أرسل لكم من حرام ما أعطى ذلك لأنه يقسم له شرف لما يقسم الحديث قال رحمه الله الصعيث ما قال إمته أن غنسا قال كرمت القمر يوم كرمت وما في المدينة ومارك المدينة في قمر الأعناب إلا قليلا هذا يقول قمر الأعناب من حصير المعيان مارك المدينة يقول ألس قمر الأعناب إلا قليلا حر نتو كمر ويوم المدينة. من المدينة قمر الأعناب من حين وعن نكون كمر لسه هي فيها الصلم أنه أسدعنا وولدين يعرف أول اللي جاء بينا أنه كان يحقصون وغالي أحد الصريحة وعلمنا ان عصب العرب ان التقاليد خمر بدور معصب هنا كلمه الخمر ومحلما وقال مدينه خمر والتمر قوله المصاري قدرا انما على روايه ان الصحابه ان كلمه الخمر من يكون عندهم موعدا خمر موعدا وعندما كانوا Sfyrddau Dala 특히 i heddiwyd ذلك y oert o gefnogaeth. Nawr nad ystod yn cael ei spun y mae'n من ffordd. Ond hisydd Aubain yn Chip erais dyma ni'n panel yn rhannu. Ac fe y Storel non pedig pon Saya'n dal. Ac fe y tendcent yn yr handyfyd. Yddwn i dd ar ense hwn bydd y 3 ولا يرصد للمجمعينه ماذا هو صديق لهذا النساء؟ قالت الرجل المطاريه واتبق الأئمة على رواية أن الصحابة إذ قلت لما تفرروا لم يقرر عندهم يواجد الخمر عنا وإنما كانوا يشربون أخطأ المين فكسر دنانهم وما ذروا انتجال لاعتقادهم أن ذلك كله خمر وصبع عمر رضي الله عنه انه طالع المنبر ايضا يعلموا سيدنا انس الله عنه كان طالع بمشوره نادله بلديه وادى عمر بالقال في حديثيه عامه الله عنه انه على المنبر ان تعليم قبل نزل وهي بالخمسه العنب <سؤال> والتمر نعرب علما العنب والتمر والزبيب العسل وما ما عندنا من لأنها من ضغط العقل ونأذك عن شخص البلد للشيء وهي بحق الناطمين وقد جاء الشيء العديمين فقالنا هو مجرى ببعملية الصحر من ترك المدانة في مدى حسن البلدينة سبحانه وتحالى أنا شاب بان شرية خمّة وما جاء لأمي فقالنا لأفضل ناطمين فقالنا لأفضل ناطمين فقالنا لأفضل ناطمين فقالنا لأفضل ناطمين رمات الا اللي بيقول ايه مساء الفل وكل الناس اللي بيقول لي انك سافرت الناس فقدنا فقدنا فينا اليوم شبابنا ومكنهم ومكنت عشان اللي من ارغب ان ننسينا قبل وما كان يوصلوا قيل لنا طلبنا وصلنا السفر ذلك الشام علمنا انه عائدين لمصر انا دخلت وصفت من الدين على راسم ثمها بمسا جرين عميلا شعر من أدنى الدين موسى قلتكم عما مصفت من الدين على راسم وقال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العذاب والضباء والخنر والميسر ويصدكم عن جفر الله وعن الصلاة وعن أنكم مبتعون هذه الفاسد واحدا لا تتكلم واحدا تسمى التعديل صفر عند التلامس مباشر دي هي ومباشر الدينيه قالوا مباشر الدينيه صفر التلامس صفر عن